موقع روائع التلاوات يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلم. ولا مات الأرض ولا, رطب ولا, يابس ولا, رطب ولا يابس إلا في كتاب المبين وهو الذي يتوافق بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم إليه مرجعكم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون وهو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 وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ نَسْتَعْجِلُ عَلَيْكُمْ بِوَقٍيل لِكُلٍّ نَّفْعٌ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ وَإِنَّمَا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 الحياه الدنيا وذكر به ان تبسل نفسه بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها اولئك الذين اغسلوا بما كسبوا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 كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنام قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن الصلاة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 الشهادة وهو الحكيم الخبير وإلقاء لي إبراهيم يا أبي يا زرعت تتخذ وصنا من آله إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوْكَبًا قَال هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ إِنِّي لم لَمَّا أَصْبَحُ لَأَكُونُ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 أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين يا حق بالأمن إن كنتم تعلمون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 ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوط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 قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلون قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله نظرهم في خوضهم يلعبون، وهذا كتاب الله زلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، ولتُذِّرَّم القرا ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. وهم على صلاة يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأوزل مثل ما أنزل الله ولو ترى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 أن تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنت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 وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الْآيَاتِ لقوم يفقهون وهو الذي أَنزَلَ من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلع قنوان دانية وجنات من أعناب والزيت تَبِينُ وَغَيْرُ مُتَشَابِهَةٍ اُنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وخلقهم.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 الصَّار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَار وَهُوَ